والآن مع الحصة السابعة والخمسين بسم الله الرحمن الرحيم قدم أنا من سلوط التثريف بالإجماع بلوغ والعقل والإسلام والتعريف إلا أن بعض المسائل وقع فيها الاختلاف والبحث هل هي مما يسقط التكليف أم لا قال النظيم ستورتال كانوا عند لكاري ونسبوا خلافه للأشعارين الإمكان على إيقاع القدرة على إيقاع الفعل في زمن وجود المانع، هل هو أمر مشترط أم أن الإمكان ليس شرطا في تبوط التكليف وليس مانعا من وليس مانعا ليس مانعا من تبوط التكلفة؟ وليس شرطا فيه إمكان إيقاع الفعل هو أن يكون الإنسان قادرا على الفعل مستكملا لجميع الخصائص التي تصيره قادرا على الاتيان بذلك الفعل عقلا هذه المسألة فيها خلاف. قال بأن تمكن المكلف منه شرط لتوجه خطاب عليه عند الأكثر من العلماء عند الأكثر من العلماء إذا كان يقصد بالأكثر من, بأكثر من العلماء سوى الأشاعرات فكلامه واضح وإذا كان يقصد أكثر العلماء معنى علماء الأمة فهذه المسألة فيها نظر لأن الذين ذهبوا إلى أن الإمكان شرط في توجيه التكليف هم المعتزلة وهذا هو المعروف عنهم والأغلب من علماء من علماء المسلمين هم من الشعراء علماء الأصول وعلماء الذين يقصدون في هذا الباب هم من الشعراء وهم في واقع الأمر لم يقولوا بهذا القول ولذلك فإن قوله عند الأكثر من العلماء فيه نظر إلا نقصد يقصد الأكثر من العلماء الذين ليسوا من الأشاعرة فالكلام بينهم ثم ذكر موضع الكلام فقال فالنائم والساهي والملجأ والمكره غير مكلفين على الأصح فالنائم والساهي المعبر عنه في كتب الأصول هو الغافل هذا هو المشهور عندهم لا يعبرون بالنائم ولا يعبرون بالساهي إلا إذا قصدوا التمثيل للغافل ولذلك يقولون والصواب امتناع امتناع تكليف،, تكليف الغافل ثم قالوا كالنائم والساهي فالنائم والساهي مثلان للغافل والغافل هو من لا يدري هكذا عرفوه في كتب الأصول الغافل هو من لا يدري ثم قالوا كالنائم والساهي إذن فالنائم والساهي ما هما إلا مثالان للغافل وليس أنهما قسيم للمرجاء والمكره في التقسيم لأن القسيم الذي يكون مع المرجاء والمكره هو الغافل ولذلك فعبارته هنا بالنائم والساهي مخالفة لما هو معهود في كلام الأصولي وهو التعبير بالغافل هذا أمر فالنائم والساهي مثالان للغافل والغافل هو من لا يدري والمرجأ المرجأ هو الذي لا مندوحة له، الملجأ هو الذي لا مندوحة له، كمن ألقي على شخص من علو ليسقط عليه ليقتله، هذا هو الملجأ، لا يستطيع أن لا يقع على الشخص ولا يستطيع أن ينتنيع من الوقوع. فهذا هو الذي يسمونه بالمرجأ هذا هو التعبير الأصولي للمرجأ مثلاً رجل أسقط على رجل في بئر هذا البئر ليس فيه محل يمكن أن يهرب إليه ما كان ما لا يوجد محل يمكن أن ينحاج إليه فيتقي السقوط على ذلك الشخص الذي سيسقط عنه لا بد من السقوط عليه ولا يستطيع أن يوقف نفسه وليس له هنا أي اختيار وليس له هنا أي شيء يمكن أن يفعله هذا هو الملزأ والمكرى يجتمع مع الملزأ في أنه لا مندوحة في أنه لا مندوحة له ولكنه ينفصل عليه بأن له مندوحة بالصبر له مندوحة بالصبر مثلا رجل ألجئ على أن يقتل أكريها. رجل أكره على أن يقتل رجل مكافئا له فهذا أيضا لا مندوحة له إلا بالصبر بأن يصبر على أن يقتل. فهذا هو الفرق بين الملجأ والمكره. فالملجأ لا مندوحة له مطلقة لا بالصبر ولا بغير الصبر والمقرأ له مندوحة محل يمكن أن يتقي فيه هذا الذي أكره عليه ولكنه بالصبر على أن يقتل هذا هو الفرق بين الملجأ والمقرأ والغافل الغافل من لا يدري المرجى هو الذي لا مندوحة له بالصبر ولا بغيره والمكره هو الذي له مندوحة ولكن لا مندوحة له إلا بالصبر هذا هو الفرق الأصولي الذي درج عليه العلماء في هذا البيت يبقى قضية قولهم مكلفين أو غير مكلفين هذه المسألة لها ظدور أخرى في علم الكلام وهو التكليف ومتى يرتفع وهل يستمر بعد الدخول في الفعل إلا أن هذه المسألة تدرس في في كتب المطولات وما يهم هنا وأنه وقع الخلاف في تكليف الغافل والمرزئ والمقرأ جماهير غير المعتزلة ذهبوا إلى أنهم غير مكلفين ثم قال ونسبوا أي علم الأصول القول المخالف لهذا القول وهو القول بأن الإمكان صرت في الأداء لا في توزيه التكليف على المكلف الأشعالي بناء على جواز التكليف بالمحال ليس هذا المذهب منسوبا للأشعري وحده بل هو مذهب الأشعارة إلا قليلا منهم وهذا هو المعروف وظاهر كلام الناظم أن هذا القول قال به الأشعري وحده وهذا غير صحيح. ما وجهك كلام الأشعري؟ كلام الأشعري يقول بأن الإمكان ليس شرطا في التكليف وإنما هو شرط في الأداء. وأنتم تعلمون أننا شرط على ضربين. شرط صحة وشرط أداء. ها شرط وجوب وشرط أداء. الشرط الذي يجب به الشيء يخالف الشر شرط الأداء هذا واضح والإمكان والقدرة على الفعل في حالة وجود المانع ما الذي صفع به؟ هل ارتفع به شرط الوجود ولا شرط الأداء نعم شرط الأداء ولا شرط الوجود عند الأشعري وقال قوم بأن الذي ارتفع هو شرط شرط الوجود مثال من شرط الوجوب حالة شرط الوجود من غير هذا اسمه الحالة شرط الوجوب دخولش وقت الصلاة شئت اسمه هذا ومثال شرط الأدب حالة شرط نعم من غير هذا شر شرط الأدب من مثال بسيط هل شرط الأدب حالة حلاش، حتى هара، نعم ولكن كل ما وشرت أدائين فوشرت صحتي، إذا فشرت الأداء، إيش؟ كم مثله؟ طار لا يمكن أن تؤديها إلا به ولكنها ليش وصرت في التكليف بالصلاة؟ وصرت في تكليف هذا واضح، هذا الإمكان الآن الذي ارتفع عنها هؤلاء الملجا والمكره الغافل. الهو مما يرفع شرط الأداء أو مما يرفع الشرط الوجوب ذهب الجمهور إلى أنه مما يرفع شرط الوجوب كالعقل كفقد العقل وذهب هو إلى أن الغفلة والإلجاء والإكراه إنما يرفع ماذا شرط الأداء فسيره مثل ماذا مثل الطهارة واضح وعلى كل حرف مذهبه ضعيف من ناحية النظر والتحقيق أن فقد الإمكان يرفع سرط وجوب سرط وجود التكليف يرفع التكليف فلا يبقى التكليف حينئذ متوجها إلى الغافل والمجزئ والمكره. هذا هو التحقيق وهذا هو الذي ذهب إليه جماهر غير المعتزل وعندما سئل عن الفائدة قيل ما الفائدة إذن من أن نكلف إنسانا لا يمكن أن يصدر منه شيء من الامتتال الامتتال لا يمكن أن يكون منه نكلفه بأمرين الامتثال فيه مفقود قال إنكم كلفتم بالمحال إيسا ألا نقول بأن التكليف بالمحال حاصل ها؟ قلنا بأن التكليف بالمحال حاصل وفائدته هو الاختبار هل يأخذ الشخص المكلف بالمحال في المقدمات هذا هو الفائدة بمعنى أنك إذا كلفت بالطيران هل أنت تذهب لتبحث عن ما يمكنك من هذا الطيران أم لا ليس هذه الفائدة أه؟ وما فائدة تكليف المرجاء والمكره والغافل لا فائدة فلذلك قيل له بأن هذا السنف من التكليف ليس فيه ما في التكليف بالمحال، وهو الأخذ في المقدمة. ومن هنا قال وليدن علاقة في الغيس الهامع والمشهور منعه وإن جوزنا ذلك التكليف بالمحال لأن في ذلك فائدة فائدة الافتلاع وتلك الفائدة مفقودة هنا. في تكليف, في تكليف النائم والساهي في النائم والساهي والملجأ والمكره مكلفون هذا العذر عند الأشعار ولم منهم فقط وممنوع منهم الآذة فقط وهذا معنى أنهم مكلفين حينئذ أن الخطاب متعلق بدمامهم إذن حلاصة الكلام أن ما ذهب إليه الأشعار ومن وافقه في هذه المسألة هو أن هذا الشخص الذي فقد الإنكار لم يرتفع عنه التكليف بالكل. وإنما ارتفع عنه القدرة على الأداء، والقدرة على الأداء ليست ليست شرط ليست مما يرتفع به التكليف، وإلا رفعنا التكليف بالصلاة عن غير المتوضي، فنقول له أنت غير مكلف بالصلاة. لأنك غير متطهر. إلا أن هذا بين إلا أن هذا وذاك بينهما فرق واضح. ولا يمكن التسوية بينهما. وأردى تأمل المجاز والمكره والغافل وقارنته بالمتطهر. تجد إنه لا لا وجه للمقارنة. لذلك عد مذهبه رحمه الله ومن وافقه. في هذه المسألة بأنه مذهب ضعيف جدا. قد يقول القائل وإذا كان غير المكره غير مكلف وإذا كان النائم والساهي غير مكلف وإذا كان المزاج غير مكلف فلماذا ترتبون في دمائمهم الحقوق؟ لماذا تقولون بأن من غفل فكسر إناء شخصي أو أنه نام فأكلف شيئا في نومه أنكم تحكمون عليه بالغرامة قيل له بأن هذا من خطاب الوضع ونحن لا نتحدث عن خطاب الوضع نحن هنا نتحدث عن ماذا عن خطاب التكليف أما خطاب الوضع فهو لا يرتفع حالة النوم ولا يرتفع حالة النسيان ولا يرتفع في هذه الح في الحالة الأخرى خطاب خطاب الوضع يستمر لو نمت مثلا وأنت تحلم ثم ضربت إنسانا أو ضربت شيء أو كسرت شيئا تحلم ها وهذا الشيء شئ ب... شي... كاس ولا شئ برجاج ولا ها برنات هرسوش ممكن شئ صحا شوية ندروا شي ماذا شي يدروا ز... ز... فيه الناس اسميتوا ذلك الشي نعصر الورضة نعصر نعصر نعصر نعصر أولاً صرت فاظاً هل تغرمه ولا تغرمه تغرمه قالوا لي أن هذا من خطابي خطاب الوضع ولا كلامه ولا ك... يسير كلامه فيه إنما الكلام في خطاب التكليف جيد فيقلت ولماذا تكلفون المكره بأن عليه الإتم بأن عليه الإتم إذا قاتل من أكره على قتله فيقال الإتم من جيهة الإيثار لأنه محل الاختيار تقولوا أيها جاءه ماذا؟ الحكم من جهة الإيطار لأنه محله آل اختيار ولم يأتيه التكليف من جهة الفعل وإنما من جهة أنه آخر واختار نفسه بالبقى على ذلك الشخص الذي قتله فقيل له من هنا بأنه مكلف إذا كان عليه أن لا ينثر نفسه بهذا بالعليه أن يسبر ولذلك قيل إن له منجحات البيل بالصبر أظن أن هذا الوجه والذي الذي قرر هذا الوجه نعم تكليف تكليف تكليف المشهور منعه أي التكليف مندبر وهذا في حق الكلام ذلك فيشري ذي الاختصار نقل مسألة وأدخل مسألة أخرى فيها، لذلك وقع ذلك ثم قال مسألة سبب لا هو سبب عام سبب عام استعملوا في في, في أمور كثيرة استعملوا في أمور كثيرة شرط سيكون أخر الشرط عنده تسمي لي ولو الشرط والسيب أعم نعم ننتقل إلى مسألة أخرى ننتقل <تصفيق> نعم ولكن في مثلا شرط الوجوب ينفصل عن السبب لأن السبب أحيانا يستطيع المعنيته به بخلاف بخلاف شرط الوجوب في فيه أنه في الأصل يكون خارجا عن ماذا انتقل, انتقل أصل فيه لذلك نفصل سبب أعم ولت ثم ننتقل إلى مسألة أخرى وهي قضية هل التكليف بالمحال واقع شرعا في المسألة التي تقدم ذكرها تقدم ذكره أن التكليف بالمحال حاصل في جزئية معروفة وهو ما تبت في علم الله تعالى أنه لا يقع كإيمان أبي جهل وأبي لهاب وسائل المأمورات التي علم الله أن بعض المكلفين لا يمتتلها والمنهيات التي علم الله أن بعض المكلفين لا يجتنبها قالوا بأن هذا فعلا حاصل في ولذا وهذا أمر يدل عليه على العقل لأن هذا الشيء كيف كان الله تعالى قد خاطب به الناس وأمرهم به وكلفهم وعلى جسم نعلم أن بعض الناس لن يفعلوا هذا الفعل لن يؤمنوا ونص الله تعالى عليه في القرآن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وهم مع ذلك وهم على ذلك مكلفون بالإيمان فعرفنا أن هذا النوع من المحال حاصل في الشريعة حاصل في هذا الدين أنهم مكلفون بالإيمان وأخبر الله أنهم لن يؤمنوا فقال الله للنوحين عليه السلام لن يؤمن من قومك إن من قدما فهؤلاء كلفوا بالإيمان لكن أخبر أنهم لن يؤمنوا فعرفنا أن هذا النوع من التكليف بالمحال حاصل في الشريعة بلا خلاف بين أهل العلم ولم يخالف ذلك أحد من أهل المداهب كلها وهل هذا من باب القادر والقادر من باب فعل الإنسان ما هو القادر ما هو القادر كيف يحصل ذلك هل هذا بسبب موجبات الفعل البشري أم هو من باب موجبات الكلام الإلهي وهل يمكن تغيير هذا الأمر بفعل الإنسان ولا يمكن وهل, لا يمكنه؟ وهل الله تعالى ما به يتغير حال الإنسان إذا كان من أهل الشقة ومن أهل السعادة هذه مسائل كلها تدرس في علم في علم الكلام وبعدما ذكر هذه المسألة انتقل من المسألة أخرى ويعبر عنها الفقهاء بقولهم الشرط الشرعي هل هو شرط في التكليف الشرط الشرعي هل هو شرط في التكليف يعني ما شرط شرعا في في الأعمال هل يكون شرطا في التكليف أم لا قال وليس في التكليف شرطا قاطعا أن يحصل الشرط المراد شرعا أي ليس شرطا في التكليف أن يحصل الشرط الذي هو شرط الشرعي؟ قال الشارح يعني أن حصول الشرط الشرعي كالطهارة مثلا ليس شرط في توجه التكليف على المكلف قطعا هذا لا نقاش فيه أن حصول الشرط الشرعي ليس شرطا في توجه التكليف على المكلف بالصلاة إذ لا يرزم على كونه شرطا فيه أن المحدث غير مخاطب بالصلاة بعد دخول الوقت حتى يتطهر وأنه لا إتم عليه إذا خرج الوقت وهو لم يتطهر وهذا خلاف الإسماء قلوب عربي هذه المسألة هي مسألة فقهية وإدراجها هنا إنما هو من باب ذكر المسألة في غير موضعها قادية الطهارة فيها ومع والصلاة هذه مسألة ليست هي موضع البحث على الإطلاق إنما الذي يناقش هنا هو قضية الإيمان أما قضية كوني الضهارة للسرطة في السلام فهذه أصلا غير مفروض فيها الكلام في كتب الأصول وليست محل النقاش ولا موضع البحث ولذلك إيرادها هنا يعتبر برودك الشيء في غير موضعه ولذلك كتب الأصول الأخرى لا تجد فيها هذه المسألة وإنما يذكرونها على سبيل أنها لا تقصد أنها ليست مقصودة وليست محل الفحث ولا النظر وليست هي التي تدرس في هذا العلم إطلاقا لأنها لا أنا لها بالتكريف إنما الذي يدرس هو جزئية مفروض فيها هذا الكلام وهي قضية الإيمان فقط أما كونه كومتان غير طاهر ولا غير كادا ولا غير مستقبل القبلة ولا غير, غير طاهر تياب ولا غير تهل ما كان بمثل لا علاقة لها بما نحن فيه أبدا وذكرها هنا قد يعتبره بعض الندار من أهل الأصول بأنه خطأ لأنها ليست محدة الكلام على الإطلاق ولذلك الذي هو البحث الذي هو موضع البحث هو الإيمان هل هو شرط صرعي في صحة الأعمال وقبولها هذا متفق عليه هل هو شرط في توجيه التكليف أو هو شرط في صحة الأعمال فقط فمن جعل الإيمان بأنه شرط في توجيه التكليف قال الكفار غير المخاطبين بفروع الشريعة ومن قال بأنه صف في صحة الأعمال قال بأنهم مخاطبون بالفروع وهم مسؤولون عنها ومخاطبون بها لأن الامتناع الوصفي لا ينافل إن الذاتي. الداتي هذه قاعدة معروفة عندهم يقولون الانتفاع الوصفي لا ينافي إمكان الذاتي. بقاعدة الانتفاع الوصفي أن إنسان إذا إذا كان في مانع وصفه والمانع مرتفع لا, لا ينافي إمكان الذاتي. الانتفاع الوصفي. لا ينافي الإمكان الداثي والوصف الذي في الكفار في الكفار هو الكفر هذا هو المانع وهو لا ينافي الإمكان تكليفهم بالعبادات تكليفهم بالعبادات لأنهم صالحون لها وهذا الإنسناع الوصف لا ينافي ذلك الصلاحية. وهذا الذي تقرر وهو أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة هو الذي عليه الجمهور وهو المشهور في المدى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على المشهور وهذا مخاطبون بفروع الشريعة وكان شرطا جوابت احنا دابا واش واش دابا الايمان حنا كنهضرو الايمان ماشي الاسلام بالايمان بان ارتفاعه عن الكفار يرفع عنهم وجوب الصلاه ووجوب الزكاه ووجوب الحج يرفعوه عدم وجود الإيمان هل يرفعوا هذا أو لا يرفعوه اذا قلنا بانه لا يرفعه فهو مخاطب بماذا بفروع الشريعة كما أنك مخاطب بالصلاة وأنت غير متوضّع. من هذا كي تسمع أنه صلاة فقط في سحة العمل وليس الصلاة في سحة في سحة التكليف، بمعنى أن العمل الذي يتبع الكافر لا يصح بسبب ماذا؟ بسبب كفره. كما أنك لو صليت بدون تهارة. صلاتك ماذا باطلة لأنك تحتاج إلى, إلى الشرط وهو الطهارة فيشوون بين فقد الطهارة بين فقد الاتصاف بالطهارة مع فقد الاتصاف بالإيمان فلا يفرقون بينهما ويقولون بأن هذا يمنع من صحة العمل وهذا يمنع من صحة العمل والخطاب بالصلاة متوزه إليك إليكما معا لأنك إلاكما يمكن أن يرفع ذلك المتنى الوصف وكما سعجيز أنت عن رفع الطهارة عن نفسك إلا بالقدرة الحادثة عند الأشاعر كذلك الكافير لا يمكن له أن يرفع القفر عن نفسه لأن الأفعال نحن لا نفعلها وإنما تفعل بنا بقدرة الله كما هو بقرار عيد الأشاعر وغيرهم فأنت لا تستطيع أن تتحر بقوتك البدنية ولا بسلامة العضلات والآلات لأن الأفعال تصدر منا لا نستطيع أن نخلقها وإنما, ن... وإنما القدرة الإلهية إذا نزلت فعلنا ذلك الفعل بها وإلا فإن الإرادة لا تكفي في الفعل وكم الإنسان يريد أن يتقي الله تعالى والمسلطة وكم الإنسان يريد أن يتطهر ولكنه يريد لكن لم يتمكن وما توفيق إلا بالله كما قال سعيد قال هناش جال إن يريد زيد زيد فجمع بين إرادته وتوفيق الله أريد ولكن أحتاج إلى توفيق الله ومن هنا قالوا بأن ما يرفع به الطهارة عند هذا, المت... هذا الذي عليه الحداث هو نفسه ما يرفع به الكفر عن هذا فما الفرق بينهما؟ لا يستطيع الإنسان أن يتطهر إلا بإتوفيق الله ولا يستطيع هذا الكافر أن يؤمن إلا بإرادة الله ها هذه رسالة أخرى. نحن لا نتحدث الآن عن هذه الجوانب. هذه الجوانب جوانب أخرى. هذه الجوانب الجوانب وعدم الوصول الرسالة رفضناها. إذا عنده هو بس تصل يوم القيامة بأنه لم يستسلم الرسالة؟ وبأنه لم لم يخبره أحد هذه مثالة أخرى فهذا أردناها في العلم بشاك، فلنقشوا هاشنا نحن نقشوا فقط لجهاته لجهات الكفر هل يمناعوا من صحة العلم؟ هل يمناعوا من التكليف؟ كفر، كفر، خلية من العلم والجهل وكذا والعدم الوصول للرسالة وكذا والجنون وفقد العقل الآخرين، ما كنا ندرس على هائل والموضوع الذي نحن فيه هو الكفر هل هو يرفع التكليف ولا يرفعه من ذهب إلى أنه مثلما أنت غير متطهر تستطيع أن تطهر ولا تستطيع أن تطهر إلا بوجود ما يسميه الفقهاء بالقدرة الحاديثة التي تقال نفع وما يسمي الأشاعر بذلك كذلك هذا الكافر لن يخرج من القفر إلا بهذه القدرة فمن رفقوا بينكم فسووا بينهما وقالوا بأنه مخاطب بماذا بفروع الشريعة هذا رأي ورد عليهم الآخرون بأنه لو كان مخاطبا بها لا صح عنه فيقال لهم لا الامتناع الوصفي الامتناع الوصفي زاد لا ينافي الامكان ذاته عدم صحة العبادة منهم لا ينافي أنهم مخاطبون بها. فهذا الشخص الآن الذي لم يتطهر. لو لو صلى بغير تهارة فضرب صلاته ولا تصحح منهم. لأن هذا النص الوصف الذي فيه لا يمكن لا ينفي لا ينفي أنه قاذل على أن يتوضأ وقاذل على أن كذا داخله. ومن السهل واضح. ولذلك قالوا بهذا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة واستدل على ذلك. بما في كتاب الله ما سلككم في سقر سقرزين قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن ندعم المسكين وكنا نخوض مع الخائدين وكنا قد يقول بعض الناس بأنهم يكذبون في الآخرة كما يكذبون في الدنيا فيقال بأنه لو كذبوا لكان القرآن قد رد عليهم ولا أجيبوا بأنهم كذابون دهن من من, من, من, من من منهج القران انه اذا حكى عن الكفار قولا كذبا او افتراءا يرد عليهم في نفس الايه واذا سكت عن قولهم ولم يرده فهذا دليل على ان هذا القول مقبول ولو كان هذا الشيء غير صحيح لقال نقربان لانكم لستم بل لأنكم كاذبون فيرد عليهم هذا الذي ذكره وكل كلام مرقون عن الكفار إذا ذكره في القرآن ولم يصح فالأصل فيه أن يرد ولما لم يردوه عرفناك إنهم مخاطبون بفرع الشريع والآية في ذلك معروفة ثم مزيد من البيان لهذه المسألة في ذلك يقول النظم وهي بحكم الفرد في وقوع تكليف من كفر بالفروع ثم هذه مسألة الخلاف في وجود السرط السائل الإيمان مثلا هل هو شرط في توجيه التكليف على المكلف أم لا بل هي مفروضة في وقوع تكليف الكفار بفروع الشريعة في الشرع بمعنى أن, أن وجود الشرع الآن هل هو مما يرفع التكليف أصلاً؟ أم فقط هي مفروضة في جزئية واحدة وهو تكليف الكفار بفروع الشريعة في الشرع فعلى أن السرط الصريع سرط في توجه التكليف يكون وجود الإيمان سرط في توجه التكليف لأنه سرط صريع في سحة الأعمال تفقيم وعليه فيكون القفار غير مخاطبين بفرع الشريعة وبه قال ابو الحجاج يوسف الدارير وعلى أن السرط الصريع ليس سرطا في توجه التكليف لا يكون وجود الإيمان سرطا في توجيه التكليف وعليه فيكون الكفار مخاطب من الفرع الشريعة وهو المشهور كما في الحطاب. إذن فلن نطيل ببحث هذه المسألة وقد ظهر أمرها فمن قال بأن الكفر مانع من التكليف مطلقا ورأى بأن ذلك واضح لأن الكفر مانع من من الاتيان بالأعمال فإنه يذهب إلى ماذا؟ يذهب إلى الممغر مخاطبين ومن نظر فيه إلى أنه ليس إلا مثل فقد الطهارة وما شابه ذلك قال بأنهم مخاطبون في فروع الشريعة أما ما يبني على ذلك يمكن أن ترجع إليه في كتب الفقه انتهت مسألة الفروع ومن العلماء من لا يعد هذه المسألة كما ذكرنا بأنها ليست من مسائل أصول الفقه وإنما هي من مسائل علم الكلام. وإنما تدرسوا في العقيدة هل الكفار في عقيدتنا مخاطبون بفرع الشريعة أم أنهم غير مخاطبين بفرع الشريعة وإنما هم مخاطبون بالأصول فقط ما الذي يجب أن نعتقده فيه وبعضهم يقول الأمر ليس كذلك بل هي مسألة فقهية لها علاقة ببعض الفرع الفقهية كما ذكر بعضهم أن مسائل من الفقه تنبني على ذلك ولعله صاحب نشر البنود قد نقل فرور عن تتعلق بهذا إذن كذلك؟ صاحب نشر البنود وش نقل شيئا من الفروع الفقه تتعلق بهذه المسألة أم لا؟ نعم؟ بلن نقول شيئا؟ فهل تكليف كفر بفرع الشارعة؟ نقل فيه شيئا من الفروع تتعلق بفرع الفقهية تتعلق بهذه المسألة أم لا؟ نعم. دنقش شيئ فقط المكان هذا ما فيه نقاش والله هو ذكر هاد المسائل ديال تكليف دي الفراغ في الشارع ولا من ذكر كيف يصير؟ تكلي؟ أوه، ده دك... كيف؟ شرح الوصل متفق في شيء فرع؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> على أي تحفة المسائل جبوا النتاعكذ؟ هل هي من المسائل علم الكلام أم من المسائل علم الأصول؟ فإن كانت بنيت على فرع الفقهية، فإنها داخلة في أصول فقه، لم يبنى عليها شيء وإنما هي متعلقة بالعقيدة، فهذا موضوع علم الكلام. اللي مر في ذهني أن بعض الكتب نقلت عن فقهية في هذا الوقت الله أعلم ما ننتقل إلى مسألة أخرى وهي ما عليه الإجماع وفيها يقول النظيم وباتفاق قاطع البرهاني أن خطب الكفار بالإيمان يعني أن خطاب الكفار بالإيمان بعد البعثة كائن باتفاق بين العلماء هذا لا خلاف فيه لأن الكفار مخاطبون بكل آيات التي فيها الإيمان وهي متوجهة إليهم كما توجهت لا غيرهم لأن الإيمان وإن كان ثابتا فإنه يتوجه إلى المؤمن بالإثبات ويتوجه إلى الكافر بالإحداث فإذا قال الله سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم يا آمنوا فهذا الخطاب موجز عن الكفار بإحداث الإيمان والدخول فيه، ولأهل الإيمان بالبقاء والتبوط فيه بما بما بما يمكن من ذلك من الأسباب. وفي ذلك قال الله تعالى يا ياأيها الذين آمنوا آمنوا في عقائدهم آمنوا وإنما أمرهم بأن يؤمنوا مرة أخرى. بأن يستمروا على الإيمان وإلا كان ذلك من باب تحصيل الحاصل فأنك تقول للقائم يا أيها القائم قم ومعناه استمر على قيامك يا أيها الجالس اجلس أي استمر على جلوسك. يا أيها الذين آمنوا آمنوا استمروا على إيمانكم وأما غير المؤمنين فإن خطب بالإيمان فمعناه هو أن يحدثه هو في الإيمان ومسائل ومسائل وهذا وهذا الأمر يتعلق بب بمباحث في علم الكلم كيف يدخل هو مكلف بالبحث عن أسباب الدخول إلى آخره وأجمع العلماء على أن الكفار مخاطبون بالإيمان فأدلة الكتاب والسنة والإجماع منعقد على ذلك فأدلة الكتاب والسنة تضافرت على ذلك. والإجماع منعقد عليه بين الأمه ولا أدل على ذلك من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يدعو إليه الإيمان أول ما يدعو إليه الإيمان وهذا دليل على أنه متوجه إلى كل إنسان على وجه الأرض فالصحيح أن هذا الدين متوجه إلى جميع من في الأرض حتى لا يبقى في الدنيا إلا مؤمن. هذا هو الأصل في دين الإسلام أو من يعطي الزيزية لعل هذا سوف يثير الغضب أن الإسلام دين ظلم و توسع و كذلك هذا هو المقرأ و لما أعجبكم هذه الأحضراء لا تحدث بها ولكن المقرأ في الصرع أن يقاتل كل من على وجه الأرض حتى يشد أن لا إله إلا الله و محمد رسول الله أو أن يؤدوا الزيزية ودون السلس الكلام الذي عليه ظلم والإسلام وهم اذكر في كتاب الله تعالى حتى يُعْتُوا الْزِزِيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ أول ما يدعو إليهن بسم الإيمان ولا أدنة هذا كثيرة ولقاء لهذا قلوة إلا ما أنا مذكر سؤالي من التي لأنها أظهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر وإنما كنف الكفار بالإيمان ليحصل التكليف بالمشروع في من سائر الفروع بمعنى أن الإيمان هو الأساس لذلك أول ما كلف به بالإيمان ليكون أساس تكليفهم بسائر فروع الشريعة لأن التكليف بها متوقف على التكليف بالإيمان لأنه أصلها ولا يمكن التكليف بالفرع دون التكليف بأصله هذا أمر بيّن واضح لا يحتاج إلى تقرير كلام لأنه أمر معلوم بالضرورة وعلى هذا يلبني أن كل من أتى عملا من الأعمال الحسنة الصالحة أنها لا تقبل منه إن كان غير مؤمنة قال وأنهم لسوا بمقبول العمل حتى يرى الإيمان منهم قد حصل تفق العلماء المسلم المسلمين الاتفاق بين علماء المسلمين واقع على أنهم الكفار لا يقبل منهم عمل حسن كالإنفاق والإحسان إلى المخلوقين حتى يحصل منهم الإيمان لأن الطاعة لا تنفع مع الكفر كيفما كانت هذه الطاعة؟ إيمان أصلها وإذا سقط الأصل فالفرع أجدر منه بالسقوط ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا عمل الكافر حسنة أطعمه الله بها طعمة في الدنيا لأن أعمال الكفار تقدم لهم في الدنيا يقدم لهم في الدنيا جزاؤها قبل الآخرة ولذلك كل ما يصدر عن الكافر فإنه لا يعتبر عملا حسنا وإذا كان لا يعتبر عملا حسنا شرعا فإنه لا يمكن أن تبنى عليه أحكام الشرع التي تبنى عليك الدعاء له والترحم عليه وما شابه ذلك من النسائل التي يقدم عليها بعض الناس لأن الترحم على الكافر هو دعوة لأمر مستقيم في شرع الله ومن دعا بالأمر المستحيل فقد خالف الشرح بدي يدعو مثلا لإنسان ما يقول مات الرئيس الفلنفلن رحمه الله أو مات الطاب رحمه الله كما قال بعضهم ترحم عليه بدون حياء ودف الحقيقة خطأ سرعي كبير لأنك عنتك أنك تقول بأن هذا الشخص سوف ينال من رحمة الله ومغفرته ما يستحقه بدعائك وإن كان في حقيقة الأمر أن دعاء المسلم لا ينفع الكافر لأن الكافر لا يمكن له أن يأخذ شيئا من أعمال الدين ولو دعوه له صباحا ومساء يمكن لك أن تكرمه في الجنيا وأن تحسن إليه لأن الله يحسن إليه في الدنيا ويكرمه ويطعمه ويسقه ويحفظه وربما منع عنه المصائب والنحن والشدائد. ولكن غير ذلك في أمور الآخرة من دعا الكافر بالرحمة فهو قد خالف شرع الله وخالف الدين لأنه على قطع نعلم أن الله لا يعطي الكافر أي أجر في الآخرة على الإطلاق وقدمنا إلى ما عملوا من عملي فجعلناه هباء المنصور وهذا دليل على أنه لا يجوز ما يفعله بعض الناس. إذن على, يق... على يقين نعرف أن الأعمال أن أعمال الآخرة تنفع ينفعك أن تدعو الكافر بالهداية في الدنيا تنفعك أن تدعو له بالرحمة في الدنيا أن يرحم قبل أن يموت بأن الله ويرصده إلى الحق ويوفقه للخير لا بس بذلك أما وقد قبر وهو ما... وقد مات على الكفر فالشريعة الإسلامية على قطع نجزم فيها بأنه لا شيء من أعمال الآخرة ستناله من من أتاه بها من أبي الجنة ولو, كان ولو كانت ما كانت كان القفر يصد عن ذلك شرط والإيمان شرط في قبول الأعمال وآيات كتاب الله سبحانه وتعالى قاطعة بذلك ولا نقش بعد هذا الكلام ثم قال والخرف في الخطاب بالفروع ثالثها بالنهي عن من يرجع مرة أخرى إلى قضية تكليف الكفار بفرع الشريعة ويظهر لكم أن كلام النادمين هنا يتكرر تكرر رأسه مكرر رأسه مكرر وكان يجمع هذا في محل واحد وأن السغنى بهذا كما يفعل غيره يقوله لكافر مخاطب وأنا بفرع الشريعة. ذهب بعضهم إلى أنه غير مخاطم المخاطبين ثم أدخل مجهب ثلاثة مشهورة في هذه المسألة مكلفون غير مكلفين مكلفون بالنواهي مجهب مشهورة فلا حاجة إلى أن, أن, أن يكرر مرة أخرى في كل بيت قولا ثم يعيد نفس الكلام ثم يقرأ نفس المعنى ثم بعد ذلك نفيج فائية واحدة زائدة الموضوع ثم تدرك في الفوائد كلها ولهذا فقد أطال في هذه المسألة مع أن لا تتجد إلى كل هذا لأنه لست الله في ما سهل الأصول الأخرى ما يجمعها في محل واحد. يعني أن الخلاف بين الفقهاء كائن في خطاب الكفار بفروع الشريعة فقيل إنهم مخاطبون بها وهو النصور قال الباجي وهو ظاهر مدى مالك قوله تعالى عن الكفار حين قال لهم الملاكة ما في سقر قالوا لم نكن من المصلين قوله تعالى للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة لأن تعذيبهم على ترك الصلاة وما معها وعيدهم على ترك الزكاة يدل قطعا على أنهم مخاطبون بها والصلاة والزكاة مفروض الشريعة هذا هو المشهور في مذهب مالك وعليه أن عليه من الفروع الفقهية التي تتعلق بهذه المسألة مذهب جمهور الحنفية وأبي حامد الاصفارين والرازي وغيرهم ذهبوا إلى أنهم غير مخاطبون بالفروع لأنها لا تصح منهم وقد تقدم من وجهنا هذا القول بأنه وإن لم تصح منهم فعدم الصحة لا يرفع الحكم ثم قال ولا يمكن أن يخاطب إنسان بما لا يصح منه ولا يقبل ولأنهم لو كانوا مخاطبين بأحين الكفري لوجب عليهم قضاءها بعد الإيمان وهذا باطل وأجيب بأن اقتضاء إنما يكون بأمر جديد وذلك لم يريد فقيل إنهم قول ثالث إذن كان في هذه المسألة من المذهب فيه ثلاث مذاهب غير مخاطبون أولا مخاطبون بفرع الشريعة وهذا مذهب مالك غير مخاطبين وهذا مذهب جمهور الحنفية ومن وافقهم من الأشاعر مخاطبون بالنواهي دون الأوامر لأن الأمر لا تتوقف صحة وقبول على نية التقرب والامتثال، وتلك متعدلة منهم في أحد الكفر والنهي لا يحتاج إلى نية بل يخرج الإنسان من عهده بمجرد تركه وإن لم يشعر به هذه المدايب الثلاثة التي تتعلق بتكريف القفار بفروع الشريعة كما هو معروف ثم ننتقل الى مساله تتعلق بخطاب الودع وبه انتهى الكلام في مساله خطاب القفار في قال وليس من ذلك باتفاق ما مثوليت لا في هذا الاطلاق يعني أن الخطاب يترتب الضمان أن الخطاب يترتب بالضمان على الاتلاف والديه والقصاص علاقة النفس وسائل أروش على الجنايات واطر العقود عليها وثبوت النسب وتبوت العواض في الدمة ليس من ذلك أي ليس من الخطاب المختلف فيه بل هو متعلق لكفار أم لا هذا ما سيتقدم أن أجبنا عنه كنا بأن مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة إنما يقصد بها جهة التكليف، أما جهة الوضع فهذا لا خلاف بين أهل العلم بأنهم مخاطبون بها لذلك قالوا بأنه إذا أتلفوا شيئا ضمنه وأن الدية تترتب عليهم القصة على قتل النفس كذلك سير الأروش وما هو ما يعطى على الجناية وآثر العقود كذلك البيع والشراء وغيرها وتبوت النسب أيضا يكون بعقودهم ذلك كل هذا تبات شرعا وكذلك تبوت عوض في الدمة لأنه إذا كان عليه شيء فإنه يثبت في دمته كل هذا يقع هذا القفار لأنه من خطاب الوضع لأن هذا خطأ وهو متعلق بهم إجماعا والكافر, به والكافر فيه كالمسلم اتفاقا والمراجب الكافر الكافر الذي تجري عليه أحكام المسلمين كالدمي هذا هو الذي حديثنا فيه وإذا كنا نبحث في مسألة هذا الأمر فنحصل به الكافر الذي هو الدمي والدمي هو الذي في بلاد المسلمين ساكنهم ودخل تحت عهدهم وحفظوه وحموه ومنعوا أداه ويرزمه من يجوز عنه, عنه عن ماله إذا كان ساكن في بلادهم داخلا في عهدهم وله وازباته وله التي لا يمكن أن تمس لكن عليه بعض المسائل بعض الأمور التي يجب عليه أن يؤديها المسلمين كالجزية والجزية في مقابل ماذا؟ في مقابل الدفاع عنه وحفظ ماله وحفظ ماله وحفظ غرضه، وأن من قتله غيلة قتل وأن من أخذ ماله رد عليه فيكونوا محاو ولا يق له لا يقاتل في الجهاد وإنما المسلمون يقاتلون عنه بمعنى أن بلدا لو سكنه الدنيون في قريات ليس فيها إلا دني لا يوجد فيها مسلم واحد ولا يوجد فيها إلا الدنيون ثم إن الكفار الكفار هاجموها وليس المسلمين الكفار هاجموها بلها المسلمين هاجموها وأرادوا أن يقتلوهم ويأخذوا حقهم فإن المسلمين هم من يجب عليهم أن يجوجوا عنهم وأن يحفظوهم وأن يضحو بأرواحهم وأموالهم وجيشهم للدود عنهم لأنهم داخلون في حرنة المسلمين لا يجوز أن يمس لا يجوز أن يؤذى لا يجوز أن يعتدى عليه له حقوقه ولكن عليه واجبات تكون في مقابل ماذا الدفاع عنه لأنه سوف يحتاج إلى من يدافع عنه ولو هاجمه المسلمون فالأمر سيان نعم لو أن دميين سكنوا في بلاد المسلمين وهاجمهم مسلمون آخرون فإن الدفاع عنهم كدفاع كالدفاع عنهم هذا الشخص هو الذي حديثنا فيه بأن عليه هذه الحقوق عليه الجنايات عليه الأرش عليه القصاص عليه أحكام الشرعية التي تقدمت أما الحربي هو الذي بيننا وبينه حرب فهذا أفقه خاص فإنما أتلفه هذا رحل فإنما هل يضمن المسلم هل يضمن المسلم ويضمن ما له قالوا لا بناء على نعم قال بعضهم نعم بناء على أنه مكلفون بالفروع ورد بأن دار الحرب ليست بدار تضمين ومن هنا قالوا بأن الرجل لو أخذ ماله رجل مسلم لو أخذ, لو أخذ الكفار ماله في بلد الماء ثم إذا المسلمين دخلوا ذلك البلد فوجدوا ماله عند هذا الشخص هل يحق له أن يأخذه ننظر في حال الشخص أولاً فإذا أسلم لن يرده إليه وإنما على أهل الإسلام أن أن يغرموا له ما أخذ منه وأما إن كان كافرا وأما إذا كان كافرا فحينئذ المسألة في آخر قال بعضهم بأنه يخده هذا وقال بعضهم لا يخده لأن دار الكفر ليست بدار تضمين والمسألة مشهورة بين الحنفية والفقهاء الآخرين المسألة معروفة بأن فيها خلاف بين الحنفية وغيرهم بمعنى أن دار, دار, دار, دار, دار الحرب له فقه الذي يخصه لها فقهها الذي يخصها ودار الإسلام لها فقهها الذي يخصها وإذا تحدثنا نحن هنا عن يجري عليه خطاب الوضع فنحن نقصد به من؟ ما نقصد به الدمي أما الحربي ففي قروض قنآخر في خلاف هل يذمن ولا يذمن؟ هل إذا أسلم الكفيل يقتل لأنه قتال؟ هل, هل يذمن المال الذي يأخذه في حالة الحرب؟ الأغلب في مثل هذا. أنه لا العظم عليهم. وهنا المسألة فيها باحثة تنظر في كتب الفقه من الرد المزيد. ثم انتقل رحمه الله الذي في فصل الحقوق.